أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين شرع في آياتنا مراجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين الْعِلْمَ العلم الذي أنزل مِن من ربك هو يَهْدِي ويهديه صِرَاطِ صراط العزيز الحميد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 ونسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا ولا نؤوبي معه والطيب وألنا له الحديد أن يعمل سابرات وقدر في السر وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلاله عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزر منهم عن أَمْرِنَا لا نذقه من عذاب السعيد يعملون لَهُ ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اغملوا أهل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دللهم على موته الا دبت الارض تاكل من ساته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 كلوا من الرزق ربكم وشكروا له بلدة طيبة ورب الغفور فأعرضوا فارتنا عليهم سيل العرّم وبدلناهم بجنتيهم ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازي إلا الكفور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 وأنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشَّفَاعَةُ عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير he من يرزقكم من السماوات He said, who will you be from the heavens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 اولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون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 114. ويعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا برا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم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 وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر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 فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعركم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من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 مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشجاعهم من قبل إنهم كانوا في شك